غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَرشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا وَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ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 يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب من عمن الصالح ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 ولكن ناحا منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا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 ربكم الرحمن فاتبعوني واتبعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا رعيتهم ظل ألا تتبعني أفعل صيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت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 وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لامساس وان لك موعدا لن تخلفه وَظَرِّإَاهِ إِلَّا هِكَالَذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَلَى كِفَاءٍ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَأَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِنِ مِنْ أَسْفَارٍ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا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 قال دين في وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ قا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم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 فيذرها طاعا صفصفا لأترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمة وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لعوجرا.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 وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب وقد خاب من حمل ظلمًا ومن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 قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبني فَقُلْنَا يَا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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فضوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع, فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له شهداء ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها قال كذلك تتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات والعذاب الآخرة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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ رِزَامًا وَلَوْلَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ من ربك لكان لزاما وَأَجَلٌ سمى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 لَقَالُ رَبَّنَا لَوْلا أُسَلْتَ إلَينَا رَسُولٌ فَنَتَّبِعُ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَأَ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن اهْتَدَى